الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم ايمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 جمر الشياط وزجرة الجلادي متفائل وليأس بالمصار متفائل بالسبك دون جياد متفائل رغم القنوط يبيكنا جمر الشياط وزجرة الجلادي متفائل بالغيث يشكي روضنا وسماؤنا شخص وصحبها يخرج شطأه رغم الجرادك من جل الحصادي متفائل بالويت يسير ارضنا وسماؤنا شمس وصحب بادي متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجرادك من جل الحصادي جموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبدو قاضي مرؤة يا قوم ناس النارة متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يدقى غيره أتضره يا قوم ناس النارة الصياد فدعوا اليهود بمكرهم وديونهم نمل يدوك بغابة الأسادي متفائل بشرى النبي طريبة فرد السماء جمادي فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم نمن يدق بغابة أسادي متفالد بشرى النبي طريبه هذا سنا أسمع منطقا لجمادي عجر والشجار هناك بكتسنا قصما فتنجعوا مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبدا له قلبي يهودي أقول أحبا هناك بقرسنا خسماً فتدع مسلماً لجنادي يا مسلما لله يا عبداً له قل في يهودي أخ الأحباد فاكتره طاهر تربنا من رجسه لا تبق دي يا رب من الإلحاد خسماً لمن أسرى بخير عباده وقطع سبت من الإلحادي بمن أشرى بخير بادي وقضى بدائرة الزائل عادي تدور دائرة الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي هذا يقيل وهو ليد الصلا سغامرة لغلة صادي لا تدور دائرة الزمان عليهم